بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحسوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله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 وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا اي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وأولاة الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ يتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة ساعت من سعته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 سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عثت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاكبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا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 وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَفْلَحَ ان الله له الرزق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهم